وخلق كل شيء فقدره تقديراً واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون وهم يُخْلَقُونَ ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع ولا يملكون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 كانت لهم جزاء ومسيرة لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعد مسؤولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضلتم عبادها أولئك أمهم ضلوا أمهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ولكن ما تعتموا وأباؤهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما فقد كذبواكم بما تقولون فما تستطيعون صرف ولا نصرة وَمَن يَظْلِم مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَاباً كَبِيراً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 ولا ياتونك بمثل إلا إنا كذلك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ما أولئك أولئك شرم وأضل سبيلا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 وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القضية التي أمطرت مطرسا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا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 لنحي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعام وأناس كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفراء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 وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ نَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا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 فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا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 خالدين فيها حسنة مستقرا وَمُقَامَا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما